مملكة الإنسان ومأواه ومحل راحته ومحل اجتماع بأسرته وأولاده كيف نجعل هذه المنازل مريحة وحاضنة لنا كيف نجعلها منازل نبوية لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأعلى في الحياه الإنسانية الصحيحة السليمة الطيبة المنزل أن يختار الإنسان المنزل المناسب بجوار بيت الله ان يختار الجوار الصالح الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هكذا عندما يريد الإنسان أن يدخل إلى المنزل يسمي الله سبحانه وتعالى ويدخل برجله اليمنى ويسن أن يدعو بالدعاء الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا إذا الإنسان دعى بهذا الدعاء قال الشيطان لأصحاب من الشياطين فاتكم المبيت لا يستطيع الشيطان أن يدخل مع الإنسان إلى المنزل فإذا دخلت إلى المنزل فتسلم على على أهلك في المنزل لأن هذا السلام هو نقطة اللقاء فيبعث الأمان والطمأنينة بينك وبين أهلك فإن لم يكن في المنزل أحد فتسلم على نفسك تقول السلام علينا تحية من عند الله طيبة مباركة حتى تحصل سنة السلام ماذا كان يعمل رسول الله اول ما يدخل المنزل قالت السيده عائشه كان صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل يستاذن ومن اهم مهمات الدخول في المنزل الاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مره في بيته فجاء رجل وقال الجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادم عنده اخرج فعلمه كيف يستاذن حريص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم هذا الادب الرفيع خرج الجادم قال له قل السلام عليكم أأدخل فلما استأذن بهذه الطريقة مع السلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن فدخل ونهان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاستئذان أن الإنسان لا يذكر نفسه يقول مثلا إذا قرعت الباب يقول من بالباب تقول أنا قرع الباب مرة رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا فالنبي انكرها قال انا انا انا. أنا يعني من اسمك؟ قل من أنت؟ فهذه من الآداب المهمة عند الدخول للمنزل من الآداب التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له في بيته مهنة يعني كان صلى الله عليه وسلم يقوم المنزل ينظف المنزل، يخصف نعله، يوكئ القرب له وظائف في داخل البيت كذلك كل رجل ينبغي أن يكون له وظائف في البيت يمكن أن يعملها يساعد الأهل يساندهم في احتياجاتهم في إصلاحات شيء في البيت هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أهم المهمات في منازلنا أن نعمر المنزل بالذك بالذكر والقرآن مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى مثل الحي والميت تصور أن هذا بيتك حي او هذا بيتك ميت أخبرنا النبي عن البيت الذي يقرأ في القرآن أنه يتراءى لأهل السماء أهل السماء يشوفوه كما نشوف نحن النجوم في السماء كثير من الصحابة كانوا يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيوتهم يصلي في مكان حتى يتخذوا هذا المكان مصلى فهذه سنة ينبغي لكل إنسان يتخذ في بيته مصلى يصلي في أهله ويصلي في أولاده نبهنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على الأشياء التي تمنع دخول الملائكة إلى البيوت ودخول الملائكة أمر مهم جدا إذا ما دخلت دخلت الشياطين نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحضر من التصاوير والتماثير المنتشرة الآن في كثير من البيوت وكذلك وجود الكلاب التي ليست للحراسة ولا للصيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعانا أن ننتبه من كل أسباب الخطر إذا كان هناك نار أو باب مفتوح أو إنا مفتوح سيتسبب في أذية أحد وكذلك الكهرباء وأي سبب من أسباب الخطر ينبغي للإنسان أن يتنبه له في بيته خصوصا قبل أن ينام قال صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واوكئوا ربكم واذكروا اسم الله وخمروا انياتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم والخروج من المنزل كذلك له آداب ان يخرج المسلم برجله اليسرى ويقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خبرنا رسول الله أن من ذكر هذا الدعاء عند خروجه من المنزل فإذا تعرض له شيطان يصرع الشيطان فياتي شيطان آخر فيرى هذا الشيطان مسروع يقول ما باله الأبعد هذا ما باله فلان فيقول كيف بك بمن كفي ووقي وهدي؟ إذا عملنا بهذه السنن كلها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في منازلنا كانت منازلنا مربوطة بحجرات رسول الله الحجرات التي أنزل الله تعالى سورة كاملة تتحدث عنها فما أعظم أن نتمثل معاني الاتصال برسول الله في منازلنا فتكون منازلنا مربوطة بقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله